الفلام ر ا تلك آيات الكتاب المبين إن أزلناه قرآن ا عربيا لعلكم ت ع ق ل و ن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إ ل ك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإبؤات من قبله لمن الغافلين ق ا ل َ ي و س ُ ف ُ ل أ َ ب ي ه ِ أَبَتِ إ ن ي ر أ ي ت ُ أ ح د َ ع ش َ ر ك َ و ك َ ب َ إ ِ ن ي ر أ ي ت ُ أ ح د ع ش َ ر ك َ و ك َ ب َ و َ ا ل ش َّ م س َ وَالقَمَرَ ر أ ي ت ُ ه ُ م ل ي س ا ج د ي ن قال يا بني َ ا لا تقص صوئك ر على إخوتك فيكيدوك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ما ت ؤ ي ل الأحاديث.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 ُ ق فَأَوِّطَ رَاحُوهُ أَرْضَهُ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقُتُلُوا ي ُ و س ُ ف َ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبَةِ وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة إنها كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإن له لنا صحون أرسلهم ع ل ا غد ي ت َ ع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن أكله الذئب وأنتم عنه ضافلون قالوا ل ئ ن أكله الذئب و نحن عصبة إننا إذا لخاسرون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ ا ل ْ ج ُ ب ْ ب و َ أ َ و ْ ح ِ ي َ ن َ ا إلَيْهِ ِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَعَلَ ذهبنا نستبق، قل يا أبانا إن ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عياد متاعنا، وتركنا يوسف عياد متاعنا، فأكله الذئب، وما أتى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء و ا على قميصه بدمع ك ذ ب ا قال بل سولت لكم أنفسكم أ م ر ا ف ص ب ر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أ م ر ا ف ص ب ر جميل صبر ج م ي ل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل ذا د ل وهو قال يا بشرى قال يا بشر هذا غلام وأسره و ب ض ا ع ة والله عليم بما يعملون وشره و ب ث م ن ب خ س درهم ا معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرم مثواه أكرم مثواه ع س ا ئ ي ن فعنا أو نتخذه ولدا و َ ذ ل ك مكن ليوسف في الأرض ونعلمه ل من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدّه آ ت ي ن ا ه ح ك م ا و ع ل م ا وكذلك نجزي المحسنين وراودت ه التي هو في بيته ا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك وراودت ه التي هو في بيته ا عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله قال م ع ا ذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به و ه م بها لولا الرأب رهان ر ب ه كذلك لنصر عنه السوء والفحشان إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها ندى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل ك س و ا قالت ما جزاء من أراد بأهل كسو ء ا إلا أي سجن إلا أي سجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إ ن كان قميصه قد من قبرا فصدقت وهو من الكاذبين و إ ن كان قميصه قد من د ب ر ا فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من د ب ر قال قال هو من كيدك إنك َ ي د ك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذبك إنك ُ ن ا ت من الخاطئ. قال نصوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه ا عن نفسه. وقال ن س و ة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه ا عن نفسه قد شغفها حبا إنما لنراها في ظلال مبين فلم. ما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن س ك ي ن ا و آ ت ت كل واحدة منهم سكينه وطالت خرج عليهم فلما رأينه أكبر له وقطعن أيديه وقلنا حاج لله ما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 ولقد راوده عن نفسه ف ا س ت ع ص م ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي م ما يدعونني إ ل ي وإلا تصرف عنك ي د ه أصب إليهن وأكن و من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إ ن ه هو السميع العليم ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ل َ يسجلن ّ ه حتى حين ودخل معه السجن فتيا ن قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل ف َ ر ْ سيخ ب ز ل ا تأكله طير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزق ا ل ي ه إلا نبكتكما بتأويله قد ل أن يأتيكما ذلكما م ما مما علمني ربي إني تركت م ل ة ق و م لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت م ل ة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما ك ا ن و لنا أشرك بالله من شيء، ذلك من تضدر الله علينا و على الناس، ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا ص ا ح ب ي السجن أ ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها م أنتم وآباؤكم س م ي ت م إن الحكم إلا لله أمر أن لا ت ع ب د و ا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 فأن س َ م ُ الشيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالضَّعْسِ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ, سمان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاءٌ وسبعش س بلات خضرون و أ خ ر ي ا بسات يا أيها ا ل م ل أ ء أستوني في الرؤيا يأكلون للرؤيا تعبرون قالوا ا ل ض آ ُ أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم ا وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بالتأويله ف أ ر س ل و ن يوسف أيها الصديق ا ْ ت ن ا ء ا ب ت ا ء في سبع بقرات سماهي َ أ ك ل ه ن سبع ع ج ا ف وسبع سبلات خضرو و أ خ ر ي ا بسات لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين َ ب ا ب فما حصتتم فذروه في صعب ل ه ن إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع ش د ا د ي أ كلما قدمتم لهن إلا ق ل ي ل ا إ ِ ل ا قليلاً مما تحصيون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غض الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به ل َ م َّ ا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ا ر ْ ج ِ ع ْ إلَى ِ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌ ن ِ س ْ و َ ة ِ ا ل ل َّ ا ت ِ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌ ن ِ س ْ و َ ة َ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ ع َ ر ِ ي ٌ قال ما خطبكن إذ ر ا و ت ن ّ يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من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 إن النفس لا أمرت ا ل س و ء إ ِ ا ل س لا أمرت بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ا ت و ن ي به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال ا جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مكرون ن ولم ما جهزه بجهازهم قال ا ق و ن ي ب أ خ لكم من أبيكم فلا ترون أ ن ي أوفلك ي ل وأن ا خير ا ل م ن ز ل ي ن إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عنيدي ولا ت ق ر ُ و ن قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها َ ع ل ه م يعرفونها إذا طلبوا إلى لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا ن ك ت ل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أ م ن ت ك م على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما ن ب غ ي هذه ب ض ا ع ت ن ا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونصدّك إلى بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى ت ؤ ت و ن موثقا من الله لا تأتونني به إلا فَلَمَّا أَتَوْهُ م َ و ْ ث ِ ق َ ه ُ م ْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ و َ ك ِ ي ل وَقَالَ يَا بَنِي إ ل َ ا تَدْخُلُ و ا مِنْ أَبَابِ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أ ُ ب ْ ن ِ ع َ ك ُ م ْ مِنَ اللَّهِ بَعْشَى من إ ل ا ل ح ك م ُ إ ل َ ا ل ِ ل ّ ه عَلَيْهِ ت و َ ك ل ُ و َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ف َ ل ْ ي ت َ و ك ل ا ل م ت َ و َ ك ِ ل و ن و َ ل َ م ا د َ خ َ ل و ا م ِ ن ح َ ي ث ُ أ َ م َ ر َ ه ُ م أ ب و ه م م ا ك ا ن َ يُغْنِي ع َ ن ْ ه ُ م م ِ ن ا ل ل َّ ه م ِ ن ش َ ي ء ٍ إ ل َّ ا إلا حاجة في نفسه ع ق و ب ق ض ا ه ا وإنه ل ذ و علم لما علمنا ه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آ و ى إليه أخاه أ َ خ و ك َ فَلَا ت َ ب َ ت َ ئ ِ س ْ بِمَا ك ا ن و ا ي َ ع ْ م َ ل و ن فَلَمَّا ج َ ه َ ز ه ُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ا ل س ّ ق َ ا ي َ فِي رَحْلِ أ َ خ ي ه ِ ثُمَّ أ َ ذ ن َ م ُ ؤ َ ذ ّ ن ث م َّ أ َ ذ ن َ م ُ ؤ َ ذ ّ ن ٌ أ َ ي ت ُ ه َ ا ا ل ع ي ر ُ إ ن ك ُ م ْ ل َ س َ ا ر ق ُ و ن ق َ ا ل و ا و َ أ َ ق ْ ب َ ل و ا ع َ ل َ ي ه ِ م م ا ذَا ت َ ف ْ ق د ُ و ن قالوا ن ف ق د صواع الملك و ل م ن جاء به حمل ب ع ي ر وأنبه ا زعيم قالوا ت ا ل ل ه ل ق د ع ل م ت م م ا ج ئ ن ا ل ن ف س د ف ي ا ل ْ أ ر ض و م ا ك ن ا س ا ر ق ي ن ق ا ل و ا ف م ا ج ز ا ؤ ه ُ إ ن ك ن ت م ك ا ذ ب ي ن قالوا جزاؤه م و ج د في رحله فهو جزاء كذالك ن ج ذ الظالمين فبدأ بأوعيته م قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ك ذ ل ك ك د ن ا ليوسف ما كان ليأخذ أخر في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إ ن يسرق ف ق د سرق أخر له من قبل فأسرها يوسف فأصر الله يوسف في نفسه ولم يبده ا لهم قال آتٌ شرٌ مكانٌ والله أعلم والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إننا راك من المحسنين. قال م ع ا ذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا ع د ه قال م ع ا ذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عداه. إن إذا لظالمون فلما استئسو ي منه خ ل َ ص و ا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موطنا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موطنا من الله ومن قبل ما ترّضتم في يوسف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 سَرَقَ وَمَا ش َ ه ِ د ن َ ا إلَّا بِمَا عَلِمَ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ و َ ا س ْ أ ا ل ِ ا ل ْ ق َ ض ِْ ي َ ة َ الَّتِي كُنْدَفْهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ ب َ ل س َ و ْ وَلَتْلَكُمْ أَفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيعًا فصبر جميل عسل الله أن ي ا ت ي ن ي بهم جميعا إنه ه والعليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسف على فبيضت عيناه من الحزن فهو كريم. قالوا ت َ ل َّ ه ِ تَفْتَأ ت َ ذ ْ ك ُ ر يُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ ح َ ر ض ً ا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أ َ ش ْ و ب َ ث ِ قَالَ إ ِ لا ي و مي و س ف وأخيه ولا تيأسو ولا تيأسو من روح الله إنه لا ي ي أ س من روح الله إلا القوم الكافرون.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 ن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلت يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أإنك لا أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قال أنا يوسف وهذا ر َ د َ م َ ن ا ل ل ه ُ ع َ ل َ ي ن َ ا إ ن ه ُ مَن ي ت َّ ق ِ و َ ي َ ص ب ِ ر ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ل ا ي ُ ض ي ع ُ أ ج ر َ ا ل م ُ ح س ِ ن ي ن ق ا ل و ا ت َ ل ل َ لَقَدْ َ ت ر َ ك َ اللَّهُ ع َ ل َ ي ن َ ا وَإِن ك ُ ن ا ل َ ف َ ا ط ئ ي ن اللهم ع ل ي د م و م ا ل ي ن ا ل ا ل ي ا ل ا ل ح ل ص ا ل ح م ن ا ل ا ل ح ي ن ا ل ر ا ل ح ي ن ا ل ص ا ي ن ا ص ا ل ي ا ل ا ف ح ي ل ص ا ل ح ا ل ى ا ل ح ي ه ا ل ص ي ن ا ل ي ا ل ص ا ل ي الصالحين ص ل ي ن ا ه ا ل ح ي ن ا ل ص ي ن ا ل ي ص ي ن ا ص ي ن ا ا ي ن ل ي ن ا ل ي ن ا ي ن فصلت الليل قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا ت ا ل ل َ ا ه إ ن ك ل ف ي ض ل ا ل ك ا ل ق د ي م ف ل م َّ ا ج ا ء ا ل ب ش ي ر ُ أ ل ق ا ه ع ل ى و ج ه ه ف ا ر ت د َ ب ص ي ر ا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنكنا ا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ر ب ي إنه هو ا ل غ ف و ر الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أ و َ ى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إ َِ ش َ ا ن َ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أ َ ب َ و َ ي ه ِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا ت ه َ ذ ا ت َ أ و ي ل ر ؤ ي ا ي َ م ِ ن ق َ ب ل ق َ د ج َ ع ل َ ه َ ا ر َ ب ّ ي ح َ ق ا و َ ق د أ ح ْ س َ ن َ ب ي إ ِ ذ أ خ ر ج َ ن ِ ي م ِ ن ا ل س ّ ج ن وَجَاءَ ب ك ُ م مِنَ ا ل ب َ د و َ و ج َ ا ء َ ب ك ُ م ْ م ِ ن ا ل ب َ د و م ن بَعْدِ أ َ ن ن ز ََ ا ل ش َّ ي ط ا ن ب َ ي ْ ن ي وَبَيْنَ إ خ و ت ي إ ن ر ب ي ل ط ي ف ل م ا ي ش ا ء ُ إ ن ه ه و ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ر ب ِ ق د آ ت ي ت ن ي م ن ا ل م ل ك و ع ل م ت ن ي م ن ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث ف ا ط ر ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض اتولي في الدنيا والآخرة ت و ف ن ي م س ل م ا وألحقني بالصالحين ذلك من ن ب ا ء الغيب نوح ي ه إليك وما قلت لديهم إذ أجمعوا أ م ر ا وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو ح ر ْ ت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.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 فَأَمِنُوا ع َ ن تَأْتِيَهُمْ غ َ ا ش ِ ي َ ة ُ م مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن ا ت ب ع ن ي وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى. أ ف ل ْ يسيروا في الأرض فينظر َُ كيف ََ كان عاقبة الذين َ من قبلهم َِِْ ولدا ََ الآخرة خير للذين ََّ التقوا أفلا ََ تعقرون ِ حتى إذا َِ استيأس َ الرسل ُ وظنوا ََ حتى أ س َ ر ُ و ر ُ س ُ ل ُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا ج َ ا ء َ ه ُ م نَصْرُنَا ج َ ا ء َ ه ُ م نَصْرُنَا ف َ ن ُ ج ِّ ي م َ ن ن َ ش ََ ت ََّ ا ل ر س ُ وظنوا، وظنوا أنهم قد ك ذ ب و ا جاعهم نصرنا، جاعهم نصرنا، ف ن ج ي من ن ش ء ولا يرد بسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم ع ب ر ة لأول الألباب. لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب. ما كان ح د ي ث ا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه.